والفجر أقسم الله سبحانه بالفجر وليال عشر وأقسم بالليال العشر الأولى من ذي الحجة والشفع والوتر وأقسم بالزوج والفرد من الأشياء والليل إذا يسر وأقسم بالليل إذا جاء واستمر وأدبر وجواب هذه الأقسام لتجازن على أعمالكم هل في ذلك قسم الذي حجر؟ هل في ذلك المذكور قسم يقنع ذا عقل؟ ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ألم تر أيها الرسول كيف فعل ربك بعاد قوم هود لما كذبوا رسوله؟ إرم ذات العماد قبيلة عاد المنسوبة إلى جدها إرم ذات الطول التي لم يخلق مثلها في البلاد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اولم تر كيف فعل ربك بثمود قوم صالح الذين شقوا صخور الجبال وجعلوا منها بيوتا بالحجر وفرعون ذي الأوتاد لم تر كيف فعل ربك بفرعون الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس الذين طغوا في البلاد كل هؤلاء تجاوزوا الحد في الجبروت والظلم كل تجاوزه في بلده فأكثروا فيها الفساد فأكثروا فيها الفساد بما نشروه من الكفر والمعاصي فصب عليهم رَبُّكَ سوط عذاب فَأَذَاقَهُمُ الله عذابه الشديد وَاسْتَأْصَلَهُمْ من الأرض إِنَّ ربك لب إِنَّ إن ربك أيها الرسول ليرصد النَّاسِ الناس ويراقبها ليجازي من بِالْجَنَّةِ بالجنة ومن أساء بالنار ولما كانت الأمم التي أهلكها الله منعما عليها بالقوة والمنعه بين أن الإنعام بذلك ليس دليلا على رضى الله عنهم فقال فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرماً فأما الإنسان فمن طبعه أنه إذا اختبره ربه وأكرمه وأنعم عليه بالمال والأولاد والجاه ظن أن ذلك لكرامة له عند الله فيقول ربي أكرمني لاستحقاقي لإكرامه وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهاناً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 أنكم لا تكرمون اليتيم مما أعطاكم الله من الرزق ولا تحاضون على طعام المسكين ولا يحث بعضكم بعضا على إطعام الفقير الذي لا يجد ما يقتات به وتأكلون التراث اكلا لما وتأكلون حقوق الضعفاء من النساء واليتامى أكلا شديدا دون مراعاة حلة وتحبون المال حبا جما وتحبون المال حبا كثيرا فتبخلون بإنفاقه في سبيل الله حرصا عليه كلا إذا دكت الأرض دكا دكا لا ينبغي أن يكون هذا عملكم واذكروا إذا حركت الأرض تحريكا شديدا وزلزلت وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء ربك أيها الرسول للفصل بين عباده وجاءت الملائكة مصطفين صفوفا وجِئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذكرى وجِئَ في ذلك اليوم بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها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 فقال يا ايتها النفس المطمئنه واما نفس المؤمن فيقال لها عند الموت ويوم القيامه يا ايتها النفس المطمئنه الى الايمان والعمل الصالح ارجعي الى ربك راضيه مرضيه